شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شرِّ وَسِرِّ صدق الله العظيم